العالمين انك حميد المجيب اما بعد الطبيعي اللي احنا النهاردة كنا من المفوض ان احنا هنشتغل في كتاب آآ آآ ما لخسر العالم من حتاق المسلمين ولكن طبعا هناك مصاب جديد هذا المصاب الآن ينضفه وهو مصاب اخواننا المسلمين في مالي بعدما دلقت فرنسا وهي الدورة الصردية او رعاية الصردية في هذا العالم والتي يتصبب أعرق أهلها كراهية للإسلام وللمسلمين فأنا أحتاج اليوم إلى أن أعود مرة أخرى إلى هذا التاريخ الفرنسي وكيف كان هذا التاريخ منزوجا بدماء المسلمين ولا يتنفس فيه نفس ولا يعرف فيه هواء إلا وهو مخلوط بكراهية المسلمين وأموال الفرنسيين كلها كانت ونازالت هذه الاموال موجهة نحو رارب الاسلام والمسلمين في مقتل ونحو حرب الله عز وجل وحرب رسوله صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه اجمعين خلينا بس النهاردة نتكلم شوية عن التاريخ الفرنسي الصليدي ضد الاسلام والمسلمين انا حستأذن. هو هواحنا بس خلينا نتكلم في البداية عن كلمة فرنسا انتخكرين الاول لما كان يقال هؤلاء هم الفرنجة او الإفرنج، فكيف جاءت هذه الكلمة ولماذا على وجه التحديد كانت كلمة فرنسا او كلمة داوة فرنسا مساوية ومعادلة عند المسلمين للحملات الصليبية لماذا في كتاب اسمه صبح الاعشى وقال رجل عن مملكة الفرنج قرأ عدوتها مدينة فرنجا بالفائي الرائِ المهمَلة المفتوحتين يعني فرنجة وسكون يكون النوم وفتح الجين خلاص وقد تبدل الجيم منها سين المهملة فيقال فرنسا خلاص وهذه تنسب إلى ملك عندهم اسمه red فرنس ومعنا ملك فرنس أو يعني ملك فرنسا يعني خلاص ولكن يعني المسلمون عربوا هذه عربوا هذه الكلمة واجعلوها كما تعلمون فرنسا قمة الفرنجة نفسها أو الفرنجة نفسها تكونت من عنصرين رئيسيين قبائل الفرنك الجرمانية ولذلك حتى اللي هم الألمان أصلهم فرنسيين ولذلك ستجد أن هناك سراعا ألمانيا فرنسيا على مدار التاريخ قبائل الغال هذه أو قبائل الفرنك الجرمانية هذه اللي هي بعد كده احتبت بألمانيا في قبائل اخرى اللي هي قبائل الغال وقبائل الغال هذه اللي هي كانت تبحث دائما عن صيد الخنازير واكل الخنازير والعياذ بالله هذه الامة الفرنسية بدأ الاحتكاك بينها وبين الامة الإسلامية حينما كان المسلمون يفتحون بلاد الاندلس واخد ذلك ان في جزء كبير من التاريخ الاسلامي في الاندلس مغفل لم يكتبه احد بقلم صدق ولكن كتبه بقلم كاذب يقتر زورا وضهتانا وفي الجزئية اللي انا بتكلم عليها دي كانت ايه تعاصر الحروب الصليبية في المشرق العربي مع حروب الاسترداد الصليبية في المغرب العربي اللي هي بلاد الاندلس ان الاثنين كانوا ماشيين على خط واحد ممكن تكون واحدة منهم اللي هي حروب الاسترداد الصليبية في اسدانيا كانت قد بدأت متأخرة من بعض الشيء او بدأنا نسمع بها متأخرا بعض الشيء ويمكن المشرق كان أشهر من المغرب دائما أو من البلاد الأندلس دائما بس الجزئية الأكبر أن تعلم أن الفرنسيين أو أن الفرنسيين في وقت من الأوقات تدخلوا في الأندلس وكان لهم الدور الأكبر وكان لهم الدور الأعظم في إسقاط الدولة الإسلامية هناك في إسبانيا لأنه معروف أن فرنسا تدين بالمذهب الكاثوليكي وإسبانيا أيضا تدينه بالمذهب الكاثوليكي ومعظم الاباء والامهات للملوك والامراء والكونتات وكل دوق من الاوروبيين القدماء كانوا جميعا من هذه الاماكن يعني انت مثلا لازم تعرف ان ريتشارد قلب الاسد مثلا امه في الاصل من جنوب فرنسا وابوه نفسه اوروبه في فرنسا وان ريتشارد قلب الاسد اللي هو كان يعني في مرة من المرات امرات طباخا له ان يصنع له رأس خنزير او يصنع له لحم خنزير ولكن الرجل لم يجد خنزيرا يعني الرجل ملقاش خنزير علشان خاطر يذبحه له فماذا فعل؟ كان هذا الطباخ يعلم ان لحم الانسان قريب طعمه من لحم الخنزير فجاء باسير النسلم ثم قطع رقبته ثم ذبحه بعد ما قد أو او زبحه يعني وطبخه لهذا ريتشارد. فريتشارد شك في الامر فقال له اين رأس هذا الخنزير الطباق قال انا مقتل بكل الاحوال فجاء برأس الاسير المسلم فلما رعاها ريتشارد قال اننا لم نحتاج بعد هذا الى خنزير ولكن يكفينا الاسرى المسلمين وكان يأكل الاسرى المسلمين تخيل ان هو كان يأكله هذا الرجل حاقد على الإسلام والمسلمين هذا الرجل الذي يربي في جنوب فرنسا. تعرف ذاتي جنوب فرنسا لها دلالة معينة. لويس الثالث اللي هو جاء الى المنصورة وكانت الحملة الفرنسية الثانية الشهيرة هذا الرجل امه كانت قشتالية يعني كانت أسبانية من ملكة قشتالة ملكة قشتالة دي اللي هي كان منها الفنصل الثالث اللي هو تولى أو أخذ على كاهله مأمورية ومهمة استرجاع طليطلة وما بعدها وان كان في قصة فرنسي اسمه برنار هو الذي افتاهم بنقض عهدهم مع المسلمين وتحويل مسجد طليطلة الكبير الى كنيسة ترفع فيها الصلبان بعدما كان يرتفع فيها الاذان وتوشيد الرحمن يعني اعرف المنطقة دي كويس جدا ان الاندلس زالت تمثل عقدة كبرى لهؤلاء عقدة كبيرة جدا والعقدة التانية كانت يوم الثلاثاء انت عارف ان يوم الثلاثاء الفرنسي الانجليزي الاسداني اي حد من هؤلاء لا يعمد اذنه ما تلعبش ماتش كورة من الثلاث الا ما اذا كان ماتش كورة نستغنين عنه مفيش زواج يوم الثلاثاء في نفس التوطيط مش اي مناسبة تتعمل يوم الثلاثاء لان يوم الثلاثاء هذا الذي يساقط طويل قسطنطنية على قد محمد الفاتح فاللي حصل ايه ساعتها اللي حصل ساعتها يوم الثلاثاء صار يوم نحسن ويوم على هذه الدول الاوروبية كلها لانهم عندهم عقدتين عقدة, عقدة القسطنطنية وعقدة الاندلس الاتنين دول من افعب العقد التي يمكن ان تتعامل فيها مع الاوروبي بحال فيدى موسى مصير لما اراد ان يفتح بلاد الاندلس وذهب الى بلاد الاندلس طبعا هو في البداية كان عقدة بن نافع وعد كده جاء القواد المسلمين ثم بعد ذلك بدأ عقدة بن نافع الذي كان او سيدنا موسى بن الذي كان اول من عبر جبال البرانس وانت عارف ان جبال البرانس دي او البرت او البيرانا دي فاصل طبيعي ما بين فرنسا واسبانيا وديت شكلها عامل ازاي مع بترتفع ارتفاع مفاجئ من السهول المجاورة المطلة على جنوب خليج باسكي وغرب البحر المتوسط وبتعمل حائط كده ضخم قليل الممرات الجبلية ماشي يعني تلاقي فيه سهول ساحلية بايقة جدا جدا سول الساحلية بايقة دي الممرات اللي انت بتشوفها بين البحر والجبل اللي ممكن البحر يتمدر فيها لما بيكون في عملية ند ماشي فهنا اللي بيحصل ايه ان موسى بنصير عليه رحمة الله هو اول من مر في هذه المنطقة ولما مر في هذه المنطقة كان يريد ان يستكمل فتوح اوروبا من الغرض من جهة وفي نفس القيط يريده ان يقطع الامبادات التي تتدفق من جنوب فرنسا طب هكت رايحة سيدي المملكة التي كانت تحكم اسبانيا وبرتغال والها بلاد الاندلس او اندولاسيا في هذه الأثناء كان المملكة اسمها مملكة القوط ماشي او القوطيين فالجماعة دول كان بيجنهم الامبادات منين؟ من جنوب فرنسا مستمرة وخلي بالك الله يسترك وخلي بالك حضرتك معايا انه دايما دايما دايما في مسلمة في داخل الجيوش التي تقاتل المسلمين ايه هي المسلمة دي المسلمة دي انه لابد خلاص لابد من وجود الرهبان والقصص داخل اي جيش من الجيوش التي تذهب لمقاتلة المسلمين ولمحاربة المسلمين طب ازاي انا ارجع بسرعة لليرموك اشوف معركة اليرموك، لما يحكي الرواة ويروون هذه الرواية يرون هذه القصة ان الرهبان والقصص والشمامسة وقفوا بلباسهم الاسود كأنهم سحابة سوداء في سهل اليارموك بترانيمين وتراتيليم يريدون ارعاب جيش المسلمين الحاجس ابن معاجز مجال رضي الله عنه وردامه صرخ وقال <تصفيق> ايها المسلمين اثبتوا واسكتوا واصمتوا الا من ذكر الله عز وجل فالنحة الثانية لازم في قتص الرهبان، بل من القبائل الموجودة قبائل الجرمان قبائل القوت القبائل ايضا الاخرى الموجودة هي قبائل الغال وهي قبائل كلها كانت فيها وثنية وكانش فيها اسلام يعني لحد اللحظة به معظم هذه القبائل كانت قبائل وثنية المسيحية فيها قليل وعلى ضغم من ذلك الرهبان والقساوسة والشمامسة وكل من كان له علاقة بالصليب يعمرهم من الله عز وجل كان يتمركز داخل هذه الجيوش حتى لا يقاتل باسم صليبه وحتى يبشر بالنصرانية في هذه الاوقات وصل المسلمون بعد ذلك الى جنوب فرنسا لحد ما وصلوا الى ولاسنها سبا خلاص ودية كانت جنوب فرنسا وتبع الملوك الاندلس قبل ان يفتحها المسلمون المسلمين صدرهم يمشم يمشم في عهد ولاد بني في العقدين الاول من القرن الثاني الهجري يعني من اول سنة 110 و120 خلاص وصلوا لحد فين يا جماعه وصلوا الى جنوب وغرب فرنسا وغرب فرنسا وصلوا كان بينهم وبين مدينة باريس ما فيش غير 30 كيلو بس يعني تخيل ان كان في 30 كيلو متر والاسلام يدخل الى باريس إذا نقول له عليه ماشي ومين اللي كان القائد كان القائد رجل اسمه عمباسة ابن سحيمر الكلبي رحمه الله ولكن لما حصلت مشاكل في الأندلس رجع المسلمين مرة تانية بوحد إراداتهم وطرقوا هذه الفتوحات التي فتحوها وانا شوف قلت لك في الأول ان في أجزاء مفقودة من التاريخ الإسلامي في المغرب ولما نجي نقول التاريخ الإسلامي في المغرب مصطلح المغرب يعني عند هؤلاء المغرب والأندلس اللي مع بعض يعني المغرب وأسبانيا وبرتغال اللي كانوا بعتبروها واحدة واحدة وانتعرف ان معركة الأرك ومعركة الجسر ومعركة الزلاقة المعارك دي كلها كان الذين يقودونها مغاربة ماشي بس كان المشرق تق أشهر من المغرب زي ما قلت الحضرتك عشان كده المعارك اللي هي يعني سجلها التاريخ والأبطال زي مثلا يوسف ابن عليه رحمة الله وابن عامر وحتى اللي هو صخر قريش عبد الرحمن الداخل وامبادية هشام والناس دي كلها هؤلاء لم يأخذوا حقهم في التاريخ ولم يتبوقوا مكانتهم الحقيقية في التاريخ نظرا لان الذين كتبوا التاريخ اهتموا بالنشق اكثر مما اهتموا بالمغرب خلينا نقول ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارباح في فترة من الفترات لما ارادوا فتح افريقيا قال لهم عمر افريقيا مفرقة قال لهم كده مشهودة كان من الالهام الذي اودعه الله عز وجل عمره رضي الله عنه وارضاه لما كان يعلم ان افريقيا ايه مصرقة وده اللي حصل ان في عهد ابن عطمان بن عسان وفي عهد ولاتي بني امية الفتح الاسلام الافريقية كان اكتر من مرض لحد عقبل نفسه نفسه مقتل خلاص وانتو عارفين بقى القائد اللي كان اسمه جرجير هو كان اسمه فعلا جرجير خلاص والساحرة التي كانت في هذه الأثناء هي التي تقود القوم لما البربر، فكان عوام خطب يرى هذا ولذلك تحدث عدة مشاكل هناك فكان كل من المسلمين يفتحوا مكان يسبوه ولما حصلت الفتنة ما بين عثمان أو ما بين عليه رضي الله عنه وارضاه ومعاوية المسلمون فقدوا أماكن كثيرة جدا داخل إفريقيا ولم تفتح هذه الأماكن إلا بعدما تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه الخلافة ده مثل مش عاد أخذ تفرعات كتيرة علشان ما, ما يضعش مننا المجال لكن خليك معايا مثل لكلمة السر دايما هي الأندلس ثلاثة احنا كده وصلنا لحد عمبثة فرحمه الله ما رجع. ثم جاء أمير المسلمين أو قائد المسلمين أنا واسمه عبد الرحمن الغسقي عبد الرحمن الغسقي على فكرة كان من أفضل القواد الذين تولى قيادة الجيش الاسلامي في الاندلس وده مهم جدا نسترجع له لان احنا انا بقولك التاريخ الاسلامي مفقود في الاندلس ياريت نرجع له ونشوف الراجل ده لان المشروع عنه معركة بلاط الشهداء او بواته اللي هي كانت هاشار لمرتل والناس دي كلها زي انا هذكر كمان شوية ولكن هو حقق انتصارات رهيبة واعاد الاندلس الى حوزة الاسلام مرة اخرى هو وصل كان بينه وبين باريس لا يزيد على 100 كيلو متر دي بقى يعني اماكن انت نفسك لما تسمع اسميها تستغرب ازاي دي كانت في حافظة المسلمين في خرجت من ايديهم يعني مثلا مدينة سانس فاكون شالون اوزا ديجون اتون الاماكن دي كلها كانت تابعة من الخلافة الاسلامية كانت المعركة الكبرى خلاص المعركة الكبرى بيها جماعة اللي هي كانت ايه اللي هي كانت معركة بواتيل هي بلاط الشهداء اللي هي 114 هجرية الصدام حصل ازاي؟ الصدام حصل ان كان في مملكة اللي هي مملكة الفرنجية خلاص في رئيس البلاط هناك اسمه شارل مارتل وده كان لقبه المطرقة لانه كان شديدا وكان قويا وكان ذكيا الرايل ده كان هو الحاكم الفعلي الفرنسا حصل ايه عليه رحمة الله بدأ في الحرب الانتصار مع المسلمين نعم لكن ماذا فعل الفرنسيون فعلوا الآتي: هم عارفين ان الجيش الاسلامي منهك القوة من طول القتال في الاراضي الفرنسية بعيدا عن مركزه في الاندلس لان اي جيش نظامي في العالم لازم يكون بينه وبين المركز بريد وانباد زي ما كان بيحصل بينه بين سيدنا عمران خطاب رضي الله عنه ارضاه فمركز تجمع الجيش المتلم فين في الاندلس انت بينك دلوقتي وبين الاندلس مسافة لان انت دلوقتي على مشارك باريس ولو كنت دخلت باريس كان الاسلام حيث كل اوروبا كلها فاللي حصل في التوقيت ده ان عبد الرحمن الغافيقي جيش منهك من كثرة القتال في فرنسا لاسترداد الامارات واسترداد المدن التي كان ينتصد اهلها ضد المسلمين ماشي طيب الجيش الاسلامي منهك بعيد عن المركز في نفس التوقيت راحة الفرنسيون يستعينون بقبائل مين بقى الجرمان ماشي. اللي هم الألمانيين وكانوا وثنيين وهمجيين يعني كان عندهم همجية شديدة وكانوا لا يخافون الموت بحال لأن دول دي حياتهم هم عارفين أن المسلمين إذا دخلوا هذه الأماكن سيفقدون سيطرطانهم على هذه المرة دولة التنين أن دول يعني مرتفقة شغلهم القتال فيريدوا أن يقتل من أمامه قبله أن يقتله هو فدي كانت عملية انقاذ لأوروبا كلها يعني أوروبا كلها تجمعت وحتى علشان تعرف بس ايه علشان تعرف ان هم را مسبعوش نفسهم ان هم هجم المسلمين انهم لم يتتبعوا المسلمين لان هم لو كانوا في الدارة نفسهم ان هم استطاعوا هزيمة المسلمين كانوا تتبعوا جيش عبد الرحمن الغافقي وقتلوه او قضوا عليه ولكنهم لم يفعلوا هم كان منعين هم ان هم يصدوا الزحف الاسلامي اللي هيدخل فرنسا بعلمهم ان فرنسا صرت اوروبا واذا دخل المسلمون الى فرنسا فسيكون الاسلام سائدا هناك لا محالة بحال من الاحوال ماشي. لدرجة ان فيه مؤرخ انجليزي اسمه جيبون واحنا كنا قلنا اسمه لو تستكروا مع ماذا خسر العالم بالحساس المسلمين لا ماشي. خلاص. قال الرجل ده ايه قال ان معركة بواتيه اللي هي معركة بلات الشهداء يعني انقذت اباءنا الانجليز وجيراننا الفرنسيين من ميران القرآن المدني والديني وانه لو حقق المسلمون انتصارا في هذه المعركة لرأينا القرآن يدرس في اكسفورد والسوربون ولكن المعركة حفظت جلال روما واخرت استعباد القسطنطينية وشدت بأذر نصرانية وأوقعت بأعدائها التفرق والفشل وحدث بينهم الصراع العنصري والقبلي يعني يشوف الراجل وصل لحد فين ان هو يعلي من شأن لمعركة معركة واحدة يعني خسرها المسلمون على من ان هؤلاء خسروا معارك كثيرة جدا اللي حاصل بالوقتي ان المسلمين تخلقوا عن كثير من هذه الاماكن وبدأوا يرجعوا مرة اخرى وبدأوا يرجعون مرة اخرى الى الاندلس لحد ما جاء المجاهد اقبر من حجاج السلولي وده يعني رحمه الله كان يريد ان يقف امام فرنسا ويعمل عملية تمدد للمسلمين خلاص ولكن برضه المشكلة الاساسية ان كان في عدة تنازعات ويعني ارتفعت يعني اصوات التفرق ولم يستطع المسلمون انا ذات ان ايه ان يعني يستكملوا هذه الفتوحات كنت أعاد أقول لكم على, على السر كدة أنت عفين عفين شارلي مارتل ده كان ابن الزنا خيالوه ماشي وأولاد الزنا الذين تولوا الأمارات والامبراطوريات الأوروبية كانوا كاثرين جدا ماشي يعني في بطل مصري في أوروبا اسمه خايمي الأول اللي هو كان يعني استولى على جزر البليار وهو اللي أضع شوكة الموحدين في القرن السابع الهجري. هذا الرجل كان ابن زيناء زي نابليون زي كلينتون فكان ابن زيناء العزو بالله ماشي فهنا جماعي وصلت الأمور إلى عودة المسلمين مرة, إيه مرة أخرى شارل مارتل مات بدأ ابنه اسمه ببين الثالث اللي هو نقب بالقيصر. ياخد منصبه لو رئيس البراط الملك وهذا الرجل لم يكن عنده هم إلا إخراج المسلمين من مكان اسمه أرضونا لحد ما نجح في إسقاط هذه القاعدة بعد أربع سنوات منفصارها خاصة لما حصل إيه خيانة النصارة النصارة دول خونة خونة خونا ولا تخونا كله شوف عبرس عمال يحشد النصارة عشان يوم 25 وقبله شنودة يقوم بسبعونية كامل عايزكوا تتنجدوا في الارض وترجعوني سبعتاشر سنة واحد وسبعين لما كانت الدولة تستعد للحرب الاسرائيلي الخيالة في دم اموكم كلهم عاديين يقتلوا الناس دي ما ينفعش معها غير القتل الزني وقلت الادب الادب مش نافع معهم والله اخوان ولولا ان الله امرنا بالاحسان اليهم ما احسن عليهم انطرفة عين والله ما احسن عليهم انطرفة عين الخيانة تجري في دم هؤلاء خيانة يعني وصل الامر الى انك في الفاترة الاخيرة تعرف ان في بعض القطارات من سنتين وتلاتة النصارى هم مدثبت فيه هم مدثبت في نها فانقلب والنصارى هم اللي بيرمو السحر الاسود على المسلمين لما تجد ان في بنت مسلمة تجوز بسام سحر مين العمل لها السحر مين العمل السحر النصارى قرميهم زي ما حصل في كنيسة اصيح لما راحوا جابوا سحر بأسام المسلمات والمسلمين اللي موجودين جو الكميسة لما راجل افضل فارق مع امراته ده ايه ده سحر القي اوعك مفكر ان احنا نطيبه وعاني جمعه رغم العنانه اللي هم فيها أما رغش نوره يطلع الترادرس ويقولوا متخيلينهم توقيتين ده سحر الاسود الذي يلقى على جسم بالله ومعروف الرهجان ايه لما واحد ياخد اضافه ميه بعت ميه معدنية 3 لتر تقعد معاه 45 يوم ولا شهر كامل خال خمسة 45 يوم الماء دي للشرب وللاستحمام وفي نفس التوقيت لما كنت لو عملت تغفل جيه الواحد عايز يستحمه وعايز يشرب لا هيشرف مش هيستحمه يفضل بهذه النتانة وبهذا العفن حتى يصل الى ان تفكن الشياطين بجواره وبعد كده انت عارف ايه اللي بيحصل بان ديه تقوص الفحر مش طقوس الرهدنة ولا عزو بالله ماشي فحصلت خيانة المصارى وفي نفس التوقيت ال ال عبد الرحمن بن معاوية اللي هو الداخل اللي هو عبد الرحمن الداخل وتسموه الداخل ليه لان هو الداخل بالان خلاص كان مشغولا عن نجداتها او عن نجدة مدينة اربونة لان هو عايز يجمع الاندلس مرة تانية ببين داخل اربونة واول حاجة عملها فتك باهلها من المسلمين اثنين خرب المساجد ماشي خرب الايه خرب المساجد ماشي وللأسف الشديد ان عبد الرحمن الداخل لما اراد ان ينسير جيشا هناك كان نصارى الشمال يتربصون به ومنعوه من العبور ورجعا بجيش دون اتمام مهمته فتركوا اربونا وحيدة وواجهت في ايد الفرنسيين ده التاريخ الفرنسي عشان تعرف ليه فرنسا راحت مالي وراحت الجزائر وراحت تونس وليه عماله تضرب في المسلمين في تشاد وليه عماله تضرب المسلمين في كوت ديفوار ال الاضطرابات اللي كانت في كوت ديفوار ده بسبب المسلمين عايزين ياخدوا حقوقهم ليه فاذه المسلمين ياكلوا في بعض في نيجيريا ما تتدخلش بسبب ايه بسبب انها تريد هذا يعني تريد للاسلامي الا يعلو صوته هناك المهم بعد كده الجماعة الفرنسيين لم يكتفوا بما فعلوه أو الفرنسيين ما يفعلش فرنسيين لونها فرنسا وهو نسبة إليها يبقى بالفتح دايما خلاص الجماعة هدول لهم الفرنسيين هؤلاء لم يكتفوا بما فعلوه وبدأهم يعملوا إيه؟ بدأهم يعملوا تحريض على حرب الإسلام وحرب المسلمين من خلال وجودهم في جانب فرنسا وإن الجبال البرانس بقت حائل بينهم وبين المسلمين خلاص وطبعا ده معناه خروج هذي المملكة عن سيطرة المسلمين بل ان هم يعني شجعهم بعض الولايات على الاستقلال بدأت المصرانية تدخل بقى هناك في, في فرنسا تدخل بشكل غير عادي ودايما الله يسترك يعني خلي بزهنك مسلمة نفسنا عايز قبل المسلمة دي كده فيه كان حد معايا احنا قلنا دلوقتي إن, إن, ما كانش ان المسلمة اللي انا عايز اقولها لك ان انتشار النصرانية مربوط دائما انتشار الصليبية مرهون ومربوط دائما بالقرية وبالسحق وبالتعذيب. انتو فاكرين جميع اسبان لما راحوا الاماكن اللي هندوراس هندراس وكلومبيا وراحوا من الاماكن اللي هي بتاعت امريكا الوسطى أمريكا الجنوبية وبيرو وكانوا يبحثونا في الاصل عن ايه كانوا يبحثون في الأصل عن الذهب ومناجم الزهب وهم دورهم على الذهب كانوا يقتلون الناس هناك حتى يدلهم على مناجم الذهب أين هي فجابوا زعيم قبيلا من القبائل هناك فبيقولولوا ليه له لابد أن تؤمن بالمسيح ميخلصا حتى تدخل الجنة فقالوا هل الجنة فيها إثبان؟ قالوا نعم قال إني أريد أن أدخل إلى الجحيم و إلى النار لا أريد أن أدخل الجنة التي فيها إثبان لأن <تصفيق> الأثبان كانوا يجبرون الناس على الدخول في المنصران ويقتلونهم قتلا زريعا ويقتلون أبناءهم أمامهم أو يقتلون آباءهم وأمهاتهم أمامهم قتلا زريعا قتل زريعا القتل كثير يعني مش حاجة هينة حصل اللي حصل كده اللي حصل اللي فيه ملك اسمه شارلمان شارلمان ده كان ملكا يعني هذا الملك كان ملكا محبا للمنصراني خلاص وكان يعني قام لجهود كثيرة لإدخال النصرانية ونصرة الباباوية وتوسيع دائرة مملكة فرنسا في داخل أوروبا ماشي هذا الرجل اللي هو شارلمان من كتر مكان البابا بيحبه خلاص اداله ألقاب كثيرة قال له انت رئيس الدولة انت رئيس الكنيسة انت رئيس الأساقصة انت رئيس الكنتات ونجح شارلمان ان هو يبدأ لأن شارلمان ده خلاص يعني شارل الكبير خد بالك شارلي مان يعني شارل الكبير شارل الكبير ده حفيد شارل مارتل مش هتبقى عارف بس شارلي مان اللي هو كان في عهد هارون الرشيد ده حفيد شارل مارتل اللي هو هزم عبد الرحمن الغافيقي في المعركة بواتيه اللي قلت لك شوية تمام بدأ يعمل حملات ضخمة خلاص على بلاد الانبالس واستطاع خلال فترة الصراع الدائر ما بين المسلمين عقب وفاة هشام ابن عبد الرحمن الداخل استطاع ان يسيطر على بعض الاماكن خد اقليم كتالونيا اللي هو بتاع برشلونه اللي برشلونه دلوقتي عايز ترجع فرانه ثاني وعايزه تستقل ماشي وخد خد اقليم اسمه جاتالونيا والاقليم ده كان اقليما كبيرا وحاول اقتحام سرقسطه ولكنه لم يستطع اغلب المناطق الحدوديه ظلت ملتهبة عشان بس ما تفكرش ان ايه إن المسلمين في الاندلس سقوطهم كان امرا سهلا لا سقوط موسيقى الناس كان امرا صعبا للغايه وامر لا يصل سهل ابدا ماشي طيب وصل بقى الحال ايه ان بعض الجزر النصرانية زي كورسيكا سردنيا البليار اللي هي ما بين فرنسا واسبانيا بدأ تقول انا عايزة ادخل في طاعة شارليمان علشان شارليمان باستطاع ان هو يهزم الايه يهزم المسلمين اسمع بقى اول احتكاك ما بين فرنسا الدولة الكبرى وما بين المشرق الاسلام ازاي شارل مان ده اللي بقولك عليه ان هو كان ناصرا للمصرانية وكان يدخل الناس بالضرب وبالقتل وبالاغراق وبالاحراق في المصرانية عمل حاجة بقى عمل ايه اتعارفين ان الكافيليك والارثوذك هم المذهبين اللي كانوا موجودين ماشي هما المذهبين اللي كانوا موجودين اصلا في التوقيت ده ما كانت شيء مذهب ثالث ماشي طبعا على التفرعات اللي بينهم وبين بعضين فالكاثوليك هو حد ان يظهر راعي الكاثوليكية في العالم كل فعمل ايه عمل الاسي عمل ان هو كان يرسل الاموال الى الرهبان الكاثوليك في بيت المقدس للحفاظ على الكنائس والاديرة وشيد العديد من الأبنية علشان الحجاج القادمين من المملكته وأسس كنيسة ومستشفى ها؟ خلاص أسس كنيسة ومستشفى هناك وجه جاب مجموعة رهبان قال لهم يا مجموعة الرهبان انتم هتعملوا ثلاث حاجات هتعملهم رهبانة هتعملهم علاج ورعاية وهيتصبّن حتّة كمان اسمها الفروسية دي كانت حاجة اسمها هيئة الفروسان الاسبتارية هيئة الفروسان الاسبتارية ليه بقى حبيبي انا بقولها لك ليه انت فاكرين في المصلاح الدين بتاع جوزيف شاهين الصليدي الحاقد لايه حاجة حاجة من, من من من اغرب الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها ماشي ان كل واحد نصراني امه صليديه وابوه صليبي ماشي يبقى مثقف في دينه وعارف تاريخنا ويبقى يزوره ويجي المسلمين يردوا التاريخ منهم حاجة تجيب المرض حقيقة يعني تجيب المرض فجزيف شاميل لما جابلك القصة بتاعت لويزة الطهرة ومش من علوتنا على فكرة لويزة الطهرة مع عيسى العوام وانا قلتلك قبل كده إن عيسى العوام ده مسلم ما هوش كافر ولا مصري واللي هو كان بياخد الاموال ويحط عليها شمع ويقوف في البحر حتى يصل الى بيت المقدس ويجري الارزاق والمهيات والمحتبات على المجاهدين طلعوا نصران الكلب ماشي بعد ما طلعوا نصراني ايه اللي حصل قالك كان بيحب الويسة الطهر طب الويزة دي كانت ايه قالك دي من الاسبترية طب الاسبترية دي مين ما محدش تكر اصلحنا ايه قصد الويزة دي غلبانة بتعالج يعين الناس العيانين. بتعالج الاسرة المسلمين بتعالج لا يا اخويا هي ما بتعالجش حد ده هي كانت راهدة وثالثة وفي نفس التوقيت تعلمت الطب عشان ايه التلاتة دول عشان رعاة النصرانية عشان تجهيز لحرب عشان التبشير عشان تنصر المسلمين والحد دلوقتي هذه الهيئات لا تزالوا طائمة بنت عتعرف بعد شوية ان هيئة فرسان المعبد دي هذه الهيئة انما اقيمت برعاية فرنسية والمعبد ده اللي هم بيقولوا عليه النهاردة اللي هو هيكل سيدنا ولونان ولا ازالت هذه الاقائمة حتى هذه اللحظة شوف احنا وصلنا اخوانا لحد فين ان احنا مش عارفين طريقنا وهم عارفين طريقهم وماشيين صح عشان كده ال... بتيجي النفذة والعصابيه في بعض اللوقات انا انا اسف يعني ماشي خلاص بدأ بقى ايه بعد ما الرجل شارلمان ده اهلكه الله جه ابنه اللي هو اسمه الويس بس الويس ده للاسف الشديد كان ايه يعني بالمجباله مش بالمجباله كان يعني راجل مالوش ما عندوش شخصية زي ابوه فتفككت الامبراطورية عقب وفاته مباشرة خلاص هو حاول ان هو يعني يستنجد بالعباسيين لكن العباسيين رفضوا ان يعطوه اي مساعدة ماشي هو هادم اللي هادم المسلمين ماشي لكن المسلمين مبعوش زي الامارات والجزائر وتونس دلوقتي الحكومات بدعه المسلمين في مال ماشي بعدين يعني حصل مهادنة ما بين المسلمين في الاندلس وما بين ملك يملك اسمه شرذل الاصلع هو اسمه كده خلاص بعد كده حصل ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الانقسام على هؤلاء فانقسمت الامه الفرنسية الى فرنسا والمانيا خلاص وبدأ بعد كده المسلمون يغزونهم في بلادهم لكن اللي حصل ان في بعض الممالك الاندولوسية استقلت مش الحال بدأت ايه بدأت تستقل بعد ذلك ولكن كان هؤلاء يجهزون لامر اخر ايه هو بقى كان الامر ان هم بيحاولوا يجهزهم لقتال المسلمين ولحرب المسلمين وانطلاق شرارة الحروب الصليبية النفقة اللي ما تعرفش تعرف في مؤتمر اسمه مؤتمر كليرمون مؤتمر اسمه مؤتمر كلير مونت مؤتمر كلير مونت ده قبليه بحاجة بسيطة بس احنا عشان بس تاريخنا الله يطركم اخواننا يبقى التاريخ ده حاضر ده كان 489 هجرية بالتاريخ الصليبي 1095 يعني قبل سقوط بيت المقدس 3 سنوات ماشي مدينة كلير مونت. يا الهي كليرمونت هي اسمها كده وساعات نحط كليرمونت دي مدينة فرنسية البابا الفرنس او البابا الكنيسة انا ذاك اسمه اربان وساعات يحط او خلاص اسمه اربان الثاني خلاص او ساعات يقوله اربان الثاني ده كان فرنسية يبقى احنا في الوقتي فين مدينة فرنسية البابا فرنسي اجتمع الاول ب300 اسكوف قال لهم انا اريد ان اخذوا الشرق المسلم اول واحد استجاد مين بطرس الناسك طعفين بطرس الناسك ده فرنسي ماشي يبقى دي تلت حقيقة المدينة فرنسية البابا فرنسي بطرس الناسك نفسه كان فرنسيا ماشي طيب لحد لحد شكرا برضو عم الشيخ يعني يعجل الموضوع لا جوب فري اللي هو كان امير لمدينة اسمها الروهة كان فرنسية يبقى دي ثقيقة ربعة ماشي بلدوين الاول اللي هو عمل مملكة بيت المقدس كان فرنسية ماشي المدينة فرنسية البابا فرنسي بطرس الناسك فرنسي في نفس التوقيت جوتفري اللي معاه قروها فرنسي بلبوين الاول اللي عمل اول مملكة في القدس فرنسي وبعد كده جه اخوه وبعد كده جه ابن عمه اللي هو بلدوين الثاني وعمل برضو نفس, الايه نفس القصة هذا الرجل كان فرنسيا وعشان تعرف ان اول اسقف جاء في بيت المقدس كان اسمه منتيل وهذا كان فرنسيا ايضا هذا كان فرنسيا أيضاً مش خلا هشوف انت لحد دلوقتي عشان كده هم قالوا فرنجة ما قالوش الانجليز مثلا تمام؟ وبس عشان ما نبقاش الامور برضو اضيع مننا سلفستر حد عارف شخصية سلفستر الكارتونية ديت حد عارفها بيه شخصية كارتونية للأطفال القلقط اسمه سلفستر انا عاني بس دراسة عن الكرتون ماشي خلاص معظم الاسماء الموجودة هي اسماء رهبان واسماء قصص واسماء دبابات سلفستر البيستر توم جيري اللي هو جيرون القديس جيرون اللي هو بيتفاخر انه لم يغسل قدميه طيلة عمره اللي هم عندنا بنقول عليه جيرون وبنقول عليه جيري ماشي خلاص يعني فار من واحد ما دخلش رجليه الحكايه كلها قرايبه من بعضيها يعني المهم وصل الامر الى انه كان سلفستر ده اسمه السلفستر التاني ماشي ده اللي كان يسبق اردين وهو الذي اقترح في الاصل سكرة الهجوم على المسلمين في المشرق وانتظار التوقيت المناسبة تمام بدأت فرنسا تزحف على المسلمين طبعا للاسف الشديد زي ما قلت لحضرتك ان فرنسا هي اللي تولت هذا الامر وأسست جماعة فرسان المعبد على يد تسعة من الفرنسيين سنة 1115 هجرية اللي اندم للجوارع دي كان يقسم على حاجتين حماية الوريدين الى بيت المقدس والتعهد بقتال المسلمين جماعة دي اللي هي بنت معبد قالت المعبد ده احنا حنفضته تحت هيكل فوق هيكل سليمان على طول ودي جماعة اللي هي موجودة حتى هذه, حتى هذه اللحظة ولا زالت تعمل حتى هذه اللحظة لحرض الله عز وجل ولحرب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأجمعين ده دور الفرنسي الحد دلوقتي قد بالك يعني الأمور إيه الأمور ماشية بشكل خائق جدا الحملة الصليبية الثانية كان فيه رهد اسمه سار جرنار وده فرنسي هو اللي راح لبابا روما اللي اسمه الجيني الثاني وقال له إحنا عايزين نعمل حملة صليبية ثانية حتى نستطيع توسيع من وإماراتنا هناك الرجل ده ذهب خد الملك لويسي السابع وطرح نفسه على قدم المبعوث البابوي وقال له سليم من صليب الحرب ثم خرجت زوجته وكبار الأمراء والقساويس الفرنسيين ثم بعد ذلك كانت معركة شطين كان فيها دور فرنسي كبير وهنا نهاف تيم. انتوا فاكرين أرنط أو أرياط اللي كان بطلع في الفيلم اسمه رينو هذا رجل كان فرنسيا ومعروف ان هذا الرجل فعل الآتي واحد ما هذا قراص الحجيج المسلمين اثنين أراد أن يتعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقتل شجاعا ماذا تسب رسول قل أين محمدكم كي ينقذكم أرسل السفن الصليبية أغارت على الموانئ الإسلامية في البحر الأحمر واستولت على العديد من البضائع التجارية ثم أحرق السفن الإسلامية ماشي وكانت الجزيرة العرضية بينهم وبين غزيها القليل ده اللي هو مين رينو ماشي هو طلع سفاح بس فاكرين كان جنبين ملك كده ماسك اعصاها طيب يقول له يا ملك يا بيت المقدس كنت أسمع عنك بعيف ما كانش بعيف ولا ميل. ده اسمه ايه هذا الملك اسمه يوزينيان يوزينيان ده كان فرنسيا هو الاخر واثره صلاح الدين ماشي وهذا الرجل اطلقه صلاح الدين ولكن شرط ان يعود الى بلاده ولكنه لم يعود الى بلاده وانما عاد وكون حملة صليبية ثالثة او قبل الحملة الصليبية الثالثة هاجم عكا ماشي وايه اللي حصل كمان راح قبرص واستولى عليها وكون اسرة هناك هذه الاسرة جعلت من جزيرة قبرص محط انباد وتمويل وتوقف بنزله الافاطيل الصليبية والاندداله الصليبية قادنا إلى بلاد الشام شوف حد فين ده يا سيدي اللي كان مطلع راجل طيب واللي كان مطلع راجل كويس ماشي عمل اسره هناك جت الحملة الصليبية الثالثه اللي كان فيها فيليب فيه وكان فيها ريتشارد لوريتش بقلب الأسد ماشي طبعا فيليب اوغسطس ده صار الضريبه على الشعب الفرنسي علشان خاطر يجي ياخد بيت المقدس ويسترده واجبر في فرنسا على دفع خمسة آلاف زينة من الفضة يعني تساوي نص مليون برهم ماشي اللي ما مرحش مع فليب قال له انت حتدسع تدسع ضريبة اسمها ضريبة صلاح الدين اسمها كيف ماشي اسمها ضريبة ايه ضريبة صلاح الدين اللي ما مرحش الضريبة له انت عليك قرار اسمه قرار الحرمان الحرمان من الجنة وكان بيطلع سكوك الغفران وهم رايحين فالما يدفعش ايه له حرمان من الجنة طب نرجع بقى روح تانى خلاص لكم على حاجة الحملة الصالبية الرابعة ديت كانت الذي قام بها برضو ايضا واحد اسمه فلك خوري وده اسقف بلدة اسمها انويلي وقع غرب باريس ناشي وده كان بيحاول يسير على ضرب بطرس الناس لكن دي مش مش محتاجينها اولا كان اللي حولكم عليها دي هتعرفوا كم كان الكراهية انه يختزن هؤلاء ضد الاسلام وضد المسلمين في حملة اسمها حملة الفرجان الفرنسيين الحملة دي عملت الاتر فيه ولد صغير عنده 12 سنة اسمه ستيفن جمع 50 الف فاضة سن اوهمهم بقدرته على استرجاع بيت المقدس وامقاذ النصرانية وقال لهم البحر سينشق لي ولأتباعي كما انشق لموسى أمان فرعون والذي أخضرني بذلك هو المسيح فالعلم ضمت له ماشي كده ده كم الكراهية بس كم الغداء بقى والتغزيل والحمق مع ايه مع انه انضم الى هذا الغلاب الرهبان والشبان والشجاج وتجمعوا عفظ باريس وباركه منظر وقبل الخروج ماشي؟ ف... وهم مشيين هلك كثير من اتباعه واول مقصة عن البحر <تصفيق> ستيفل قالهم البحر هنشق هنشق البحر البحر هنشق للبحر البحر انشق ولا انشق البحر ولا اي شيء بعضهم رجع ثم من تهيئ يعني مع الصابي للخروج قال انا هدل معاه وهروح اركب بعض السفن ولكن وهم مشيين قسم منهم بيع عديدا في مصر وبعضهم بيع عبيدا بالشام والذين اشترهم الصالبين انفسهم وبعضهم بيع بشمال افريقيا ولما غرق بعضهم بابا روم راح عمل كنيسة عليهم اسمها كنيسة الفتيان الابرار ماشي الحملة السريدان خان نفس القفة فليب اغفطس هو دفع فلوس فيها ماشي وديها تستورت على بنيات حتى يعني حصل بعد كده ان جات الفيضان بتاع النيل فخلهم غرقوا في اوحالهم فالجيش الاسلامي اصابهم ماشي وطبعا عشان تعرف دور فرنسا فيها دور فرنسا كان انه المكان اللي تتجمع فيه الفلوس في باريس عند واحد اسمه ايمار تمام ثم بعد ذلك كان هناك بعض الاندادات الفرنسية اللي بايت المقدس ثم كانت الحلف والدها السابعة <تصفيق> اللي تولها لويسي التاسع ماشي لويسي التاسع جاجة مع امه كانت قشتالية زي ما قلت لكم قشتالية من قشتالة اسلامية اربعته كراهية الاسلام والمسلمين ماشي طبعا الواجل قعد في دنيوات لما اسر واسره المماليك لما حصلت الحكام مشهورة بتاعت شجرة الضرب وحصل اللي حصل بس الموضوع هنا بقى ايه يويك التنفع لان خرج وعد انه لن نحارب المسلمين مرة اخرى لكنه لم يعود الى بلاده يعني الشرط انه هو لما استدى نفسه انه هو يرجع بلاده، ما رجعش بلاده وما العمل ايه هرح الى عكا، وكون هناك بعض الجيوش لمحاولة استرداد بيت المقدس اثنين، انه هو حفن الاسوار والقلاع بعكة ويافة وحيفة وقيسرية ثم كان هناك الخلاف بين الايوبيين بالشام والمماليك بنصر الايوبيين بيقولوا المماليك دول عبدنا والمماليك يقولوا لا احنا صرنا ملوكا وباعنا العز وقبض ايه وقبض ما قبض ماشي ولكن الخليفة العباسي اللي هو كان سلطته دينية بس استطاع ان هو يصلح بينهم ثم بعد ذلك راح لويس التاسع تحالف مع الاسماعيلية البطنية وراسل المغول ولكن الله عز وجل ايه لم ينجح له كيدا بعد كده لما رجع لويس التاسع طلع بحملة صمدية لان حملة صمدية تنمي دي راحت يحيط فين دي راحت يحيط تونس وربنا سبحانه وتعالى وشاء انه هذا الرجل اللي هو لويس التاسع يموت على شواطئ تونس وهو تمتم باشواطئه ناحية بيت المقدس ثم بعد ذلك يعني كانت بقى تعليمات بتاعة لويس لما جلس في ضرب ملوكمان وقال انه لابد ان يكون في غزو لبلاد المسلمين فكري وايضا بيكون فيه تواجد لجسم غريب في المنطقة اللي ارتحت عكة وياسة وشيفة اللي هي منطقة فلسطين جاء نابليون الى مصر ليسأر له ثم بعد ذلك ليسأر له ثم بعد ذلك وهو بيفتح عكا نادى على اليهود قال اناديكم من الشتات ليقيم لكم دولة ومملكة نابليون الكلام ده كان بتعرفين الحملة الفرنسية 1798 سامة 1798 برضو راح الشام ماشي بس بالله عليكم يا اخواننا عشان تعرفوا ان الحملة الفرنسية دي كانت حملة كافدة خلاص لما بيقولك الحملة الفرنسية بخلتنا التاريخ لا الحملة الفرنسية دي وصلت الى ان هم عملوا عنايل صعبة جدا يعني يكفي انهم دخلوا الازهر وهم راكبون الخيول كما قال الجبارتي قال ان هما ربطوا الخيلة بالقبلة وعافوا بالاروقة والحارات وكثروا القناديل والهارات وهشموا خزائن الطلبة يعني وصل الامر الى يا جماعة عايزة تنفس ايه تسمع كده ماشي ان كنت تعرف معلومة ماشي بتاعت مجازر الحملة الفرنسية ماشي من ضمنها ايه من ضمنها الكلام اللي كان بيقوله الجنود الفرنسيين نفسهم الجنرال بوي بعث خطاب الى والديه الكلام ده من كتاب دكتوره زينب عبد العزيز استاذه الحضاره واستاذه الادب الفرنسي كتاب لها اسمه مئة عام على حملة المنافقين الفرنسيس بتقول كده في الخطاب ده ماشي تقول الاتي ان الرجل ده بعد خطاب قال حينما دحر او دحر المدافعون على جميع الجوانب واحتموا بإلههم وعصولهم فملأوا الجوانع يعني المسلمين دخلوا المساجد ذرح الرجال والنساء والكبار والصغار وحتى الأبصال عن بكرة أبيهم وبعد نحو أربع ساعات هدأت ثورة يعني غضب جنودنا في النهاية وظننا أن المدينة استسلمت وأشد ما أدهشنا أن ينهال علينا رصاص البلادق ونحن نمر أمام المساجد فأمرنا قائد فأمرنا قائد متفق وجوده هناك أن نقتحم باب المسجد ولا نقي أحدا فيه ثم قتلنا الصديان بالسنكي الأطفال الصغيرين ماشي الجندي فرانسوا يرسل الأهل كان هناك قرية رفضت امدادنا بالبضائع التي طلبناها فضربنا أهلها بحد السيف واحرقته شوف واحرقته انا بالنار 900 رجل وامرأة وطف ليكونوا عبرة لشعب همجي نصف متوحش الله شوف الجميل بقى ده بيقول كده يعني يقبل يعني 900 يقولك احنا المتوحشين خلاص مابليون نفسه قال سأستعمر مصر سأستعمر مصر وأستورد الفنانين والعمال من جميع الأنواع والنساء والممثلين عشان ايه معروف خلاص بعدين في الكولونيل لاجونكير بيقول وصلنا قرية نيكلا اسم نيكلا العنب وكانت فرقة دون وفيال تعملان فيهما تعملان فيهما النهب والسلب خلاص وكان الجنود يعملون على اخماد الثورة باطلاق الرصاص على الفلاحين وبعدين بيتكلم على قرية اسمه بني عدي قالت اصبحت اكواما من الخراب وتكدف القتل في شوارعها ولم تقع مجزرة اشده هولا مما حل ببني عدي كان هناك الفين قتيل كما قال الجنرال ديفو ويقدرهم دي ديزي في تقريره الى نابليون بتلت الاف تلت الاف يا جماعة مينه اللي هو تنصر بعد ما راجع مرة تانية ونصر اهله هناك قال لقد قمت هذا اليوم بجولة لمعاقبة قرية قتلت بعض الفرنسيين البعض الفرنسيين فاحرقت القرية وقتلت تسعة من ديبي ماشي خلاص وبعدين يرجع تاني ويقول لقد احرقوا مساكنهم ضمددوه من الشيوخ والنساء والاطفال بحد السيف وفي اليوم التالي كانت بمنهور ركاما من الاحجار السوداء اختلطت بها اشلاء الجثث ودماء القتلى وده ليه لان هم يعني رفضوا التسليم وقالوا احنا حنقته فقتلوا من اهلها 1200 او 1500 ثم بعد ذلك كتب نابليون الى جنرال اسم رينين بيقوله ايه بيقوله في كل ليلة نقطع نحو 30 رأسا اكثرها دعماء الثورة وفي اعتقادي ان هذا سوف يكون درسا ناسعا شوف بورين ده اللي حيقوله الكلمتين دول سكرتير نابوليون السيق المزدونون الى القلعة وكنت اتولى في مساء كل يوم كتابة الاوامر القاضية باعدام 1110 سجينا مائتي عشر سجينا كل ليلة مائتي عشر يعني كام 12 مئة يعني كام وكانت جفة القتلى توضع في زكائب وتغرق في النيل واستمر ذلك ليالي عديدة ومنهم كثير من النساء ممن نفذ فيهن احكام الاعدام الليلية شوف في اول مايو جيبوا ده قتل الفين من من المسلمين الفلاحين في بني سويف عشان في تمانية من الفرنسيين قتلوا فيه دفتر اتكتب فيه سبعة مارس 200 تركي قتلوا فيهم واحد تركي كانت فرادس الكلمة مسلم تمانية ثمانمية تسعة ستمية عشرة ألف وأربعين الجملة أربعة آلاف وأربع واحد وأربعين مسلم قتلوا من سبعة وتسعة وعشرة يعني في يوم واحد معدل ألف اللهم لا تعليق على هذا الاستخفاف اللهم لا تعليق على هذا الاستخفاف ماشي أنا عايزك بس يعني ت... انا هقول لك حاجة اخيرة عشان اقفل القصة دي كتب المواطن بيروس الفرنسي الى امه عن مجزرة يافا قائلا ان قيام الجنود الحانقين بعد اقتحام المدينة والاستيلاء عليها عنوة باعمال السلب والنهب والتقطير كيفما اتفق امر تقتضيه قوانين الحرب عندهم هم لما احنا لما بندخل ما كانش الامر كده والانسانية تزدل قناعا على هذه الفضاء لان طبعا ما كانش معام مؤرخ مسلم ولكن صدور الامر بعد انقضاء يومين او ثلاثة على الهجوم وبعد ان تهدأ ثورة الغضب يعني حدث الغضب في وحشية هادئة نقتل ثلاثة رجل استسلموا لنا بسلامة ليه يعني من أو ثلاثة بعدما نفس استسلمت ثلاثة واحد قال تلك جريمة بشعة ستشجبها الاجيال القادمة ما في ذلك من ريب وبعدين بيحكي بقى القصة إن نحو ثلاثة أملاس رجل، القوس لحهم، فسيقوا على الفور إلى معسكرنا أسرى، وفي فرح اليوم التالي، سيقوا إلى الشاطئ، وبدأت الكتائب في رميهم بالرصاص. كان أملهم، يعني أمل المسلمين دول في النجاة أن يلقوا بأنفسهم في البحر، ولم تمض راحة حتى اصطبغ ماء البحر بدمائهم، وانتشرت جثثهم على فتح البحر، ورجونا صادقين. ان لا تتكرر هذه الجريمة لان ده فيه خادش للانسانية وان يعطى الاسرى الباقون من القتل ولكن سرعان ما خبر جاءنا فقد اقصيد الف ومتين مسلم في اليوم التالي ليعدموا وكان قد تم تجويعهم يومين كاملين امام خيمة الجنرال بونابارتا وصدرت التعليم للجنود بان لا يسرفوا في الزخيرة فبلغت الوحشية انهم كانوا يقتلون هؤلاء الاسراء بالثمك طعنا فقال وقد وجدنا بين الضحايا اطفالا كثيرين تشبفوا يعني استمسكوا وهم يموتون بأبائهم. ثم قال وسيعلموا هذا المثال وسيعلموا هذا المثال اعداءنا انهم لا يستطيعون الركون الى صدق الفرنسيين وسيقعوا دم هؤلاء الالاف الثلاثة الضحايا على رؤوسنا ان اجلا او عاجلا حاجة عجيبة حاجة غريبة ماشي بجد والله اخوانا حاجة عجيبة حاجة غريبة ان يقصد الحال بهؤلاء الفرنسيس الى ان يفعلوا هذا طبعا دهنا هي عن مليون مسلم قتلوا في الجزائر وعن التدخلات السافرة بسمن فرنسا في بلاد المسلمين ماشي خلاص في بلاد المسلمين اللي هي زي تشاد والاماكن دي ماشي يا جماعة لما تروح هناك تشوف نشوف فرنسا بلاد النهار تعمل ضلمة تمنع الحرية تمنع المدنية تمنع كل هذه الاشياء على المسلمين ليه عشان يظل المسلمون عديدا لهم وده طبيعي انهم يدخلوا مالي الوقت عشان يعملوا العمل اللي هما بيعملوها دي. أنا حبيت بس ان انا اوضح ان التاريخ الفرنسي تاريخ كله زور وبهدان وكل كراهية للإسلام والمسلمين انا انهيك الكلام انا سأل الله سبحانه وتعالى ان يهدك الفرنسي وان يجعل من المصورة لهم كانت كما كانت الصمرة مقبرة للفرنسيين ومقبرة للامريكان وصلى الله عز وجل ان يرصى على من جهاد اللهم امين